فَرَتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَمَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ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 فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرطون كم ترفوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موثتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُضَاعِيُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبْدٌ مَا خَلَقَنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِنْ أَجْمَعِينَ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 كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين آمنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ